وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَئِنْ آتَيْتَنَا السَّاعَةَ لَيَكُنَّ لَنَا مُنقَلَبًا قُلْ بَلَى وَرَبِّي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 افْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ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 وَلِسُلَيْمَانَ نُرِيحُ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَن أَمْرِي يُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ يَعْمَلُونَ لَدَاوُدَ شُكْرًا وقليل من عبادي يشقوا فلما قضينا عليه الموت ما دنا لهم على موته الا دابه الارض الا دابه الأرض تأكل من ساته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبتوا في العذاب المهيم لقد كان لسبئ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال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 ذَوَاتَيِ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَل نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورُ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 وَجَعلنا م حَادِيزَ وَمَزَّقَنَا كُلَّمُ مَزَّقُ إِ فِي ذَلِكَلَاتٍ لِكُِّ صَبار شَكُور وَلَ قَد فََّ قَالَهِمِّْ بِنسُ غََّهُ فَتَّبَعُهُ إَِّ فَل فَ مِنَ المُؤمنِنين وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ وَمَنْ فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ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 حتى إذا فزع قُلُوبِهِمْ قلوبهم قالوا قَالَ قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرجقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو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 للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم إعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون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 يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكم لا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بِالْمَكْرِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ تَأْمُرُونَنَا ۖ اذْهَبُوا إِلَىٰ مَلِكِكُمْ فَأَرْهِبُوهُم بِهِمْ ۖ عَسَىٰ أَن يَرْحَمُوكُمْ وَيَأْخُذُوا تَأْدِيبًا مِّنْ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي آعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَل يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالُوا مُطْرَفُوهَا إِلَّا قَالُوا مُطْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا تُم بِ كَثون وَقَاوا نَحنُ سَّرُ أَمْ وَلَ وَو لدَو وَماَا قُلْ إِ رَّ يبَسُطُرز قَمَ شَ وَيَقَدِرِ وَلكِ سَّرًا ل سِلَ يَعلَمُون وَما كُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُم مِّن دَناجِ الْفَأِ إِلَّا مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ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 ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة لِلْجِنِّ أَكْثَرُهُمْ بِهِم مُؤْمِنُونَ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا وإذا تتلى عليهم آياتنا بين صفروا للحق لم رسلي فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعبكم بواب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 İləyə ilə alləyə Allah Və hələ qəl şeyin şahid Qul, ən rəb yəqdifu bilhəq qələm əlgəyub Qul, jəəəl həqq vəma yubdəqə albəql vəma yəyid Qul, قُل إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنْ هُدِيتُ فبِمَا يُوحَى إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ وَلَوْ تَرَى إِذ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا أَأَمِنَّا بِهِ وَأَنَّ لَهُ مُتَّلَآهُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ تَجَفَّرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالرَّيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شف مريب